إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم وَلَا أنفسهم ينصرون وَإِن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا